ساعة الفراء ما تلمش حد على اللي قالوا وهو كلمتين بيهونوا الجرح اللي فينا وكل واحد بعدها بيروح لحاله مش كل حاجة انا عوزها في ايدينا قضت فتره واحنا لسه ما نسيناش كل ما بنقول هاننسى والفراق ما يهمناش هنفتري وتعدي فتره واحنا لسه ما كل واحد قال له كلمه قال يا ريتني ما قلتهاش في الدنيا عرف نهاية اختياره في حاجات كتيرة بتبقى غيبة عن عينينا بنشوفها لما الحب بنا بتهدى و لما كل حاجة حلوة تنعمل lis samann sinä